بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد فيسرني بعد أن قدمت لكم قراءة صوتية لكتاب الأدب الصغير لابن المقفع في إصدار سابق أن أرحب بكم في إصدار جديد بعنوان قراءة صوتية لمختارات من كتاب الأدب الكبير لابن المقفع والنسخة التي اعتمدت عليها في هذه القراءة من تحقيق الدكتور إنعام فوال والناشر لها دار الكتاب العربي ببيروت الطبعة الأولى أخوكم عثمان ابن صالح الحقيل قال عبد الله بن المقفع انا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساما وأوفر مع أجسامهم أحلاما وأشد قوة وأحسن بقوتهم للأمور إتقانا وأطول أعمارا وأفضل بأعمارهم للأشياء اختبار قال يا ربي تهلك قرية لرجل فيها فاسق لمعصية إنسان تقتل تهلك قرية بكاملها فاراد الله أن يريه الآية خرج مرة ثم جلس وفي ظل شجرة وتكى وفي عز نومه كان بجانبه كما يقال بيت الله النمل فجاءت نملة وقرسته فانتبه مذعورا فقام وأفسد عليه هذا قرية النمل كله فقاله الله سبحانه وتعالى أمن أجل نملة تهلك القرية كلها وهي تذكر الله فتذكر سؤاله الأول الذي يهمنا اخبار هذا الأمر كثير ومن ناحية الفقه يقولونها صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والسرد والهدهد سيد رابع خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم وأن أنت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم تقدم أن من هيئة صلاة الاستسقاء رفع اليدين حتى يرى الإبط كيف يكون وضع اليدين في حالة رفعهما؟ يذكر العلماء قاعدة أن الإنسان إذا سال الله وبن أحد أمرين إما يسأله جلب نفع أو يسأله دفع ضر وهذان الأمران هما مقاصد العقلاء في الدنيا لا تجد عاقلا في أي بقعة من الأرض من أي جنس من الأجناس على أي دين من الأديان إلا وهو يسعى لأحد أمرين إما ليجلب نفعا أو ليدفع ضر فيقولون في اداب الدعاء إن كان الدعاء لطلب نفع طلب بأكف يديه وجعل أكفه إلى السماء وجاء الحديث إن الله ليستحي من عبده يمد يديه فيردهما صفرا وإذا كان الدعاء لدفع مضره قال يجعل ظهور يديه الى السماء كأنه يريد ان يدفع هذا الذي نزل والاستسقاء فيها طلب نافع وفيها دفع ضر ولكن دفع الضر مقدم لان دفع الضر هو السبب لطلب الخير والضر النازل هو القحط اذا قالوا كان صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه للاستسقاء قدم جانب دفع الضر الواقع بهم كما تقدم حديث عائشة شكوتم إلي قحط بلادكم والقحط ضر فكان يجعل ظهور كفيه إلى إيش؟ إلى السماء والله تعالى أعلم انتهى الباب الحمد لله ونحن نستسق الله أن يسقينا ويغيثنا ولو بدعوة غيرنا ولو بنمل من النمل الله أعلم